كَئَِّنَا نَمُهتَّذون خَلَ م كَشَتْنا عَنهُ مُدْ العذااب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 وَلَا يَكادُُ ب فَلَ ل أُلط عَلِ أَسرَتُم م فَلَ بِد أَ جَ أَمَعَهُ المَلكَةُ مُوقَُرنيب فَستَخَص إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا لن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين